يا طير السعد للغالو السعد للغال ووديني يا طير السعد للغال ووديني ارجع لي يا ذنب محبوبي لاسيني يا طير السعد درايس ارجج اللي بيادين المحبوب ناصرني ارجج اللي بيادين المحبوب ناصرني يا عالم بس نريد المهدي كل هدريده لنبيرهت محمد وعذب البوسيده لنبيرهت محمد وعذب البوسيده الهام انتظر الخلق مشتاقه بعد ما نحمل دقيقة فراقه كلها منتظر الخلق مشتاقه بعد ما نحمل دقيقة فراقه ارض قلبي عادن بمحبوب ناسيني ارض قلبي عادن بمحبوب ناسيني يا غيري للغال وديمني قلب يا ذنب محبوبي ناسي انت دليني على درب وانا لك ما من دونك وخاف دمعي غطي عيني في دوري عيوني <Aaaranean> <م squishy> انت دليني على درب وانا لك وغاب دمعي يغطي عيني بتوري دي عيونه من كثر الفرح ما شوفه عانيت يه من اللي شوف حروفه حقي من كثر الفرح ما شوفه على فاه من اللي شوف حروفه ارض قلبي هذه لمحبوب ناسيني ارتق القلب يا ذنب محبوب لا سيني هيا طري هيا طري السعد طري السعد للغال ووديني المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل سيد ابراهيم الهاشمي يا ذنب محبوب ناسيني هيا طير ورد سولف حالتي واللي جرالي لي وانا غير المهدي صدق لا ولا واحد لحاله هيا طير ورد سولف حالتي واللي جرا لي وانا غير المهدي صدق لا ولا واحد لحاله انت بس ودي لي وانا اكيله على هالتوشوق يارده احكي لي انت بس ودي لي وانا اشتكي له على هالتوشوق يارده احكي لي ارده قلبي قلبي يعذب محبوب محبوبنا ارده قلبي يعذب محبوبنا سيري يا غير السعد للغالي يا طير الشعد انت يا انت وكنت بي وانا اجيك وانا قلبي ما اله ما اله وما علي ايه ايه ايه انا ما عرف قبل حب فيتك حرز بي دم الزغرشات يهتك عيني ما عرف قبل حب فيتك حرز بي دم الزغرشات يهتك ارد قلبي عادنب محظوب ناسيني ارجع القلب يا ذنب محبوبي ناسيني هيا طير السعد للغال ووديني ارجع القلب يا ذنب محبوبي ناسيني هيا طير السعد للغال يا جلب ابيض ابن محبوب ناسيني يا جلب ابيض ابن محبوب ناسيني نهايه يطير طب ما تلحق عليا وانت بدك خطي قد هذا هذا المكتبي محبوبه انت بدك خطي هذا هذا المكتبي محبوبه قلبي محبوب هذا <متشف> يا قري يا قري السعد <ساحت> للغايه <متشف> السعد للغايه ومديني ارتقي اللي بيعدن اريد ارجع حالي وانت يا طير السعد تبرالي ارجع القلب يا زين بمحبوبي ناسيني ارجع القلب سيد خالد البطار كلمات واداء الرادود الحسيني عبد الحسين الزرجاوي